I'm not going to be مسلموا والحقني بالصالحين ذلك من باء الغيب يوحيني وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون بمؤمنين وما تسألهم عليه من أدر إنه إلا ذكر للآلمين من آيات في السماوات ولن بيمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره اين للذين اتقوا افلا تحقلون حتى الى استي جاءهم نصرنا فنردي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجلمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولى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 وَوات بمين عملد ترمونها استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لأنكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأر جعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي لدن طرُم متجاورات وجنات من أعناب وزرعوا نخيل بعضها على بعضها في <تصفيق> كل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 خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك لغلا في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويست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 And all will يحفظون يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا يا شاء بها من شاء كن استقين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين أعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين له دعوة الحق لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماء ذو منا في السماوات والأرض يطغوا عن كره طغوا كن هاوا ظلاله بالغضم ولا صال الله السماوات قل الله السماوات ولم يظلم الله الا اتخذ تستوي نعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد من الحق والباطل، فأما الزهد فيذهب جفا، وأما ما يفعل الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن، للذين استجابوا لرب والفاسقين والذين لم يستجيبونه لو ان لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله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 بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك نعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعب يسرك اليسر فذكر النفات الذكر من يخشى يشقى الذي ثم لا يموت فيها ولا تذكر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 Well, I استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله